كما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء مِنْ عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِكَافِينَ عَذَابُم مُهِي وَإِذَا قِيلَ لَهُم أَمِنُوا بِمَا أَنْ زَلَ اللَّهُ قَاوا قَاونُؤ مِنُ بِمَا أُزِلَ عَلَْنَ وَيَفْفُونَ بِمَا وَر والحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم وإذا بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وخذوا ما آتيناكم بقوة واتمعوا পলু সম্য নওয়া হইন ও শ্রী বুবি পলু বিহী মুখুফ্রী يأمركم বিয় মুখুম বিহিনুকুম